فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْتَكِرُونَ وَإِمَّا تَقَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 وَتَوَمَرُّ بَاطِلَ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيهِ وَأنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِذَا دَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحُوا لَهَا وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ نَهُوَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ